إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا تغلوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلف عن رسول الله ولا يرغب ولا يرغب بأمفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ ولا يطؤون موطئ يضيع الكفر ولا ينالون من عدوئا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون